بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قتم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد في ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفتاد فصب عليهم ربك توط عذاب إن ربك لدي فأما إذا مدّت له ربه فأكرمه ونعمه فيقول فيقول ربي أكرمًا وأما إذا مدّت له فقدر عليه رزقًا فيقول فيقول ربي أهانًا كلا بل لا تكرمون اليتين ولا تحا طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صف صف، وجاء يوم إذن. جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى.